ذٰلِكَ كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ بَارِكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ أَن تَقُولُوا إِنَّمَا أَنزَلَ الْكِتَابُ عَلَى قَائِمَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَإِنْ كُنْتُمْ أننا عن أَوْ لغافلين أو تقولوا لو أننا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ هَلْ يَوْضُرُونَ إِلَّا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 دَوِرُونَ انَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا نَّسْتَ مِنھُمْ فِي شِيَعٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ مَن جَاءَ الحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إن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 قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومباتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء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 وهو الذي جعلكم خلاءا فالأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات اللي يبلونكم فيما تكم إن ربك سريع العقاب وإن إنه لغفور رحيم الله اكبر